بَكَى يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تُقْتَلُوا أَوْ لَكُم خَشَتَئِم لَ النَّحننُّ نَوزُكُم وَائكُم إَِّ قَدت لَغُم كَانَ خطُ أَنْكَبِي وَل إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسًا ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا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 إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ